وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا للأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل انهم كانو هم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشى فباي الاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى ازفت الازفه